ودعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالا إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون